الموقع الرسمي لفضيله الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المدة. الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بجوده والرحمات هو الذي أرسل رسوله بالهدى والبينات وعضده لمن أنكر به بالمعجزات أنزل التوراة والإنجيل والزبور وأتمها بالآيات علام الخفيات قاضي الحاجات لا يعدب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات مجيب الدعوات فالق الاصباح ومبدد الظلمات والنظر إلى وجهه الكريم نهاية الغايات يسمع دبيب النمل وخافي الهمسات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 حمد الشاكرين الذاكرين حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه لا احصي به ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه والصلاه والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى اله واصحابه ومن به مهتدى عباد الله مقامات الايمان متنوعه ومنازل الطاعات متعددة، وفي ذلك خير للناس فمن ضعف عن القيام ذكر ومن ضعف عن الذكر وصل وأواصل الناس بالخير وواصل الأرحام بالرحمة وفي ذلك رحمة بعباد الله تعالى وفي تنويع المواسم واختلافها للناس رحمة فالجمعة إلى الجمعة تطهير للقلوب ورمضان إلى رمضان محطة للتغيير وكذلك الصلوات الخمس يخرج منها المؤمن ويعود إلى أختها وهو أشد شوقا ومنعت الصلاة النافلة بعد صلاة العصر لتشتاق النفوس للصلاة ولتعرف قيمتها ولكنها منعت من النافلة صلاة ولم, ولم تمنع من النافلة أذكارا وفي هذا دلالة على كمال الشرعي الحنيف الذي أراد للعباد أن يكونوا في خدمه دائمة وعبادة مستمرة مع ربهم ومولاهم سبحانه وتعالى وإن هذه المقامات المختلفة والعبادات الكثيرة والمواسم المتداخلة في حياتنا الغرض منها تزكيه النفوس ولذلك أجل المقامات وأسكى العبادات وأفضل القربات على الإطلاق هي العبادة التي فيها لذة مناجات وحب وخدمة لله وتعظيم وإجلال لله ومعرفة ويقين بوعده وإيمان به سبحانه وتعالى وإنني أود الحديث عن عبادة أقدم نفسي في أتقدم فيها وأتأخر لأنها من العبادات الجليلة أقدم فيها رجلا واؤخر فيها رجلا من أجل أنها من العبادات السامية والجليلة لا يقوى عليها إلا أصحاب العزائم والإرادات المتينة إنها عبادة الليل أن يضوع السحر بالأنيم وأن ينادى الله في جوف الليل بالحميم إنها عبادة من العبادات العظيمة وكفانا بها وكفانا فيها قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الساعات في جوف الليل الأخير إنها من العبوديات الدالة على الخدمة وعلى الإخلاص وعلى الصدق والصدقه تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء اللهب وصلاة الرجل من جوف الليل إن عبادة الليل هي عبادة الأسرار وعبادة الحكم وعبادة المحبين وعبادة المستأنسين بالله عز وجل أن يقوم الإنسان وقد خرج من المعلوفات من الفراش الدفيل الوثيد ان يقوم في جوف الليل يطيل القيام والوقوف بين يدي الله عز وجل إنه إنها عبادة جليلة ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ليلا طويلا ليس مجرد ساعه ليقال عنها التهجد لا والله وسبحه ليلا طويلا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم الليل طويلا حتى تطفطر قدما أما إذا دخلت العشر الأواخر فكان يجتهد ما لا يجتهد في غيره إنه في غير العشر الأواخر يقوم حتى تطفطر قدما أما في العشر الأواخر فإنه يجتهد ما لا يجتهد في غيره وإني عجبت لهذا الحديث ولهذا الوصف من عائشة رضي الله عنها فعلمت أنه اجتهاد ما بعده اجتهاد وأنها عبادة ما بعدها عبادة ومن الليل فسبح ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ليلا طويلا هذا والله لا يقدر عليه كل الناس قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يقرأ القرآن فإذا هو يقرأ قوله تعالى ان تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ما زال يرددها حتى أذن اذان الفجر الأول لم يركع ولم يتجاوز الآية يرددها ويبكي إن الليل يحتاج فعلا إلى قلوب ويحتاج فعلا إلى صفات اجملها الله عز وجل في قوله الصادقين والصابرين والقانتين والمنفقين بعد هذه والمستغفرين بالأسحار أكثر الناس قياما بالليل واستغفارا بالأسحار الصادقون والذين لهم صبر وفعلا قيام الليل يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى جلد إن ناشئة الليل هي أشد وطأة وأقوى مقيلا إن ناشئة الليل بدايته وإن ناشئة الليل كله وإن ناشئة الليل ساعاته كلها تفاسير صحيحة إن ناشئة الليل هي أشد وطأا على النفوس وأقوى مقيلا أفضل طريقة وأحسن سبيل للوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته يعبد العابدون ويقوم القائمون ويذكر الذاكرون وينفق المنفقون والغرض من ذلك التقرب إلى الله عز وجل والشرف بخدمته سبحانه أن تكون خادما لله بأركانك وبجوارحك وأن تطيل القيام هذا والله ليس بأمر صعب بعض الناس يقف ساعات طويلة في فيما في لا ينفع ولا يجدي أما أن تصف الأقدام وأن تتجه القلوب السنة وأن تلهج الألسنة وأن تذرف الدموع وأنت بين يدي الله عز وجل تناجيه وتسائله هذا مقام عظيم ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء الذين لا يقومون يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا استسقلوا قيام الليل ونسوا أن هناك, أو أن هناك يوم ثقيل سيقفونه في عرصات القيامة ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وقال سبحانه وتعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون باد الليل لله سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وبين ركبهم يقومون الليل يصلون في جوف الليل يتملقون الله ويسالون مولاهم ويرجونه يتكلمون إليه بالقرآن يقول ابن رجب رحمه الله تعالى وفي جوف الليل من صدق ما يقال في جوف الليل انها عباده سر انها عباده اخلاص انها عباده جهد واجتهاد وتعب ونصب قاموا في جوف الليل قال الفاظهم تتراقص طربا وتقيم عرسا كلماتهم في جوف الليل تقيم عرسا واحتفالا من صدق ما يقولون كانت عفير العابده تقوم الليل تناجي ربها وتبكي تقول الهي غارت النجوم ونامت العيون وغلقت الملوك ابوابها وخلا كل حبيب بحبيبه هذا مقامي بين يديك فارحمني وخلا كل حبيب بحبيبه الملوك اغلقت الابواب ولو كانوا من الكرماء ولو كانوا من المنفقين في ساعه لا يقبلك فيها أحد من البشر لا يقبلك إلا ربك سبحانه وتعالى ولذلك كانت برد السريمية رحمها الله تعالى من الصالحات تقوم الليل وتبكي بكاءا شديدا فيقوم أولادها وزوجها ينظرون إلى هذه من الذي يبكيها بكت بكاءا حتى قالوا كادت أن تهلك فجاءها زوجها وأولادها يقولون لها يا أم ألفقي بنفسك ارحميها قالت رحمتها أريد يوم يرحم الله الراحمون في عرصات القيامة هي تبكي لأجل القيامة وتظن أن هذه الرحمة رحمتها أريد قالت لهم أتعجبون من بكائي لو رأيتم بكاء العصاه يوم القيامة لقلتم أني العب إن أعظم دافع يدفع اهل الليل يقض مضاجعهم خوفهم من الله اولم يقل ربنا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أيها الأحبة هل تظنون أن التهجد الذي نصليه في العشر الأواخر هو قيام الليل الذي كان يقومه أسلافنا إن ضعف أبداننا ومن قبل وهن عزائمنا وضعف إراداتنا هو الذي صورنا أن نقوم الليل القرآن يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع بينهم وبين الفرش مشكلة بينهم وبين الفرش جفاء هذا تعبير قرآن عجيب تتجافى جنوبهم عن المضاجع أي لا يعرفون النوم إن كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون عجيب والله تتجافى بينهم وبين الفراش جفاء ومشكلة إلى درجة أنهم لا يحبون الفرش هذا والله شيء عجيب جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا من ناره وطمعا في جنته وهذه عباده الانبياء والمرسلين ومن قال انه لا نعبد الله خوفا من طمع خوفا من ناره او طمعا في جنته خالف طريق الانبياء قال البخاري من قال هذا تزندق كيف والانبياء يقومون يخافون ناره ويرجون رحمته وجنته خوفا وطمع ومما رزقناهم ينفقون والعجيب الرب بين الانفاق في سبيل الله وبين قيام الليل وكلاهما انفاق فقيام الليل انفاق راحة وانفاق ديعة وانفاق خروج من المألوفات وخروج عن العوائد والانفاق فيه شجاعة لا يقوم الليل إلا شجاعة وقل أن تجد قائما بالليل فخذ لا يمكن من قام لله في جوف الليل وذاق لذة العبادة وأدرك حلاوة المناجات لله عز وجل قل أن يضن بماله إنه بعد ذلك لا يرى للمال قيمة ينفقه في سبيل الله وفي أوجه الخير لذلك قال ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون يا سبحان الله اللطيفة أخفوا العمل فاخفى الله الجزاء أخفوا العمل فقاموا الليلة وأفضل قيام الليل أن تقوم لوحدك لا يراك أحد ولا يسمع بك أحد إنها عبادة عبادة سر ولذلك أخفوا العمل عن الناس فاخفى الله الجزاء عن الناس وأعده بما يعرفه فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صلاة الليل عندنا في رمضان وفي رمضان في العشر الاواخر وعند السلف صلاه الليل ثابته ومستقره نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل ان في الجنه غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها يا سبحان الله اجعل قلوبنا بهذا موقنات اجعل قلوبنا بما قال, رسول بما قال رسولك موقنات إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها قلنا لمن يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام واطعم الطعام وبات قائما والناس نيام إنها إنه جزاء جزاء من احس بمعاني العبودية أي والأحبة تمر علينا ايات ولا تؤثر فينا ونقف عند كلام رب البريات ولا, ولا يستوقفنا ولا يهزنا والسبب اننا ضعفت قلوبنا وتعلقت بالدنيا اكثر مما يجب عثمان بن عفان رضي الله عنه اتى مكه معتمرا وبعد صلاه العشاء اراد ان يصلي دخل في القران كبر وهو في الثمانين من عمره وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ فما ركع وبدأ يقرأ ويقرأ ويقرأ, ويقرأ حتى ختم القرآن مع أذان الفجر فكانت له وترا وقيام ليل ختم القرآن في ركعة والله هذا ليس ببعيد ليس ببعيد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والحديث صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير وهو في السلسلة الصحيحه قال صلى الله عليه وسلم من قام الليلة بعشر آيات لم يكن من الغافلين ومن قام الليلة بمئة آية كتب من القانتين ومن قام الليلة بألف آية هل هنالك من يقوم الليلة بألف آية لو لم يكن هناك أو لو لم يكن لو لم يكن هناك من يقوم الليل بألف آية لما ذكره صلى الله عليه وسلم ومن قام الليل بألف آية ألف آية نحو ثمانية أجزاء ثمانية أجزاء تقرأ في ثماني ركعات ثمانية أجزاء من قام الليل بألف آية كان من المقنطرين الذين يأخذون الحسنات بالقناطير ليس بالقنطار. ولا بقنطارين من يأخذون الحسنات بالقناطير فلا تعجب أن يقوم عثمان عند الحجر الأسود الليلة وما أراد أن, أن ينتر أراد أن يقرأ ولكن استرسل, استرسل استرسل كل مرة يقول أركع أركع حتى ختم القرآن في ركعة ولن يسل بعدها لأن الفجر قد أذن أيها الإخوة لا تعجبوا هذا أو بكت الصديق رضي الله تعالى عنه ذهب عمر بن الخطاب يسأل أسماء بنت عميس زوجه قال لها يا أسماء كيف كان يعبد أبا بكر الربة كيف كان يعبد أبا بكر الربة قالت كان بعد العشاء يخلد إلى النوم ثم يقوف في جوف الليل يصلي ويبكي يصلي ويبكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى يصلي ويبكي يصلي ويبكي كأننا نشتم من شدة بكائه رائحة كبد تشوى قال ضرار ابو دمر الكناني يصف عليا ولقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قادماً على لحيته يتململ تملمون السليم ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غري غيري إلي تعرفت أم إلي تشوفت قد أبنتك ثلاث زادك حقير وعيشك خطير وعمرك قصير آه من قلة الزاد ووحشة السفر وبعد الطريق ولقد رأيته في بعض مواقفه وقد ارخى الليل سدوله وغارت نجومه بعد أن قام وحتى غارت النجوم بقي الدعاء وبالأسحار هم يستغفرون قاموا يصلون أمن هو قانت آناء الليل يعني كل الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا قول الألباس، فهو في هذا, الج... في هذا الليل بعد أن قام وصلى قابضا على لحيته. يتململ تململ السليم، أي من لدغته، من لدغه عقر، أو لدغته حية. ويبكي بكاء الحزين يقول يا دنيا غر غيري، وإني لا أتساءل لماذا جمدت عيوننا، ولماذا نضبت دموعنا، وجمدت عيوننا ما الذي أصابنا هي وحشة الدنيا أو هي يقع الحياة السريع الذي أخذنا عن ربنا وعن مناجاة مولانا ما الذي أصابنا يا ترى ما الذي أخذنا والله والله عز وجل يقول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما ما الذي اخذنا واخذ بقلوبنا فأصابتنا القسوه واصابنا الجمود ما الذي ما الذي اعترانا من الغفله في حياتنا فابعدنا عن ربنا ان اهل الليل هم الذين يناجون الله بكلامه ويخاطبون الله بقرانه وبالتدبر والتقرير فادلو كتاب الله لا سيما في حندث الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب الزجرة والأمر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلمة وربما ضعف الحفظ عند الناس أقعدهم عن قيام الليل يقول قائلهم لو اني قمت الليلة يا ترى ماذا سوف اقرا ولا حفظ لي يمكن أن تقرأ من المصحف ويمكن أن تصلي من الليل القليل فجاء في صحيح الجامع الصغير قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام من الليل وأيقذ امرأته وصليا ركعت وصلي ركعتين كتبا ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وربك لأنه عظيم يرضى منك بالقليل ولأنه كريم يرضيه عنك البسيط اليسير توقظ الزوجة وتصل ركعتان فقط ركعتان فقط ثم تكتب عند الله أنت وهي من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كان السلف يقولون لا يقوم الليل منافق قاله قتادة ابن دعام السدوسي لا يقوم الليل منافق أصلا لا يقوى على قيام الليل منافق وكان محمد بن سيرين رحمه الله يقول لابد من قيام ليل ولو بمقدار لا لابد من قيام ليل ولو بمقدار حلبشات ومن قام الليل وعجز عن الصلاة فليذكر قال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن يعني من استطاع أن يذكر الله في ترك الساعة فليفعل بالذكر والدعاء والتمجيد والسؤال وأجل ما في الليل ليس قيامه وصلاته وقراءته وذكره أجل ما في الليل الدعاء والتملق والسؤال ولسان حالك يقول لبست ثوب الرجاء والناس والناس قد رقدوا إلبس ثوب الرجاء والناس قد رقدوا تناجي ربك وتسائل مولاك وتطلب سيدك وتتملقه وتطلبه أن يعفو عنك وان يعتقك والله قيام الليل حسن عظيم من الحصون التي ضيعناها ولما ضيعت الأمة قيام الليل والمناجات ولذة السؤال ضاع كل شيء في أمتنا هل تعلم انه ما من مجاهد رفع راية الجهاد في يوم من الأيام إلا وكان من أهل الليل قال ابن كثير ولو رأيت صلاح الدين في جوف الليل يصلي ويبكي لقلت لا يقدر على حمل السلاح بالنهار لكن ما أعجب الفرسان في المحراب أعجب الفرسان هم الذين يقومون الليل فهم رهبان بالليل وحقيقة فرسان بالنهار ما من مجاهد إلا وهو من أهل الليل وما من عالم إلا وهو من أهل الليل البخاري الذي كتب ونصح وفعل كان من أهل الليل البخاري كان يقوم الليل كل يوم يقرأ القرآن يصلي به فكان يختم القرآن كل عشرة أيام يوميا ثلاثة أجزاء ليست قراءة من المصحف بيده قراءة هو يقف على طوله يصلي. فإذا, دخلت فإذا دخل رمضان ختم القرآن مصليا به كل سبعة أيام أربعة أجزاء وقليل فإذا دخلت العشر أواخر ختم القرآن مصليا به كل ثلاثة أيام كل يوم يصلي بعشرة أجزاء يعني الألف آية التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بها السرف يصلي عشرة أجزاء يختم في العشر الاواخر ثلاث مرات ثلاث مرات نحن إذا قيل المسجد المعين فيه ختمة كل الناس يذهبون لماذا؟ لأنها ختمة واحدة في شهر واحد أو ختمة واحدة في العشر الأواخر أو كل ختمة واحدة عند بعض الناس في العمر كله أيها الأحبة إنها دعوة بمناسبة العشر الأواخر أن نشد المئزر وأن نوقظ الأهل وأن نجتهد ما لا نجتهد في غيره وأن ننصب الأرجل وأن نقوم لله تعالى مصلين راجين باكين متملقين خائفين وجلين ولربنا محبين أسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا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 اهل الليل انظر الناس وجوها بالنهار قال الحسن البصري لانهم خلوا بالرحمن فخلع وكساهم من نوره اهل الليل اكثر الناس صدقا في المعامله لانهم لما قاموا خائفين وكان ايمانهم الى درجه مفارقه الفراش وهو طيب ومباح طالما انهم قاموا اذا باعوا باعوا بصدق وإذا اشتروا اشتروا بورع وإذا تعاملوا تعاملوا بتقوى وإذا تكلموا تكلموا بصدق الليل من العبادات العظيمة يكفي فيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دعم الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم منهات عن الإثم لا يمكن أن تجد شخص يقوم الليل ويكذب بالنهار لا يمكن وإن لم استطاع أن يوفق إلى قيام الليل والمحروم من حرم لذة مناجات الله تعالى والله الذي لا يقوم ويسأل ربه ولا يناجي مولاه ويحس بقربه ويشعر بحبه ويتودد إليه ويتامل اسماءه وصفاته معاني القهر والربوبية والعلو والعز والمنع والعطاء والجود والكرم والرزق والبسط والقبض والخف كل هذه المعاني يحسها والله محروم ولو نام حرم نفسه قال عليكم بقيام الليل هذا الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني عليكم بقيام الليل فإنه مدأب الصالحين قبلكم وقربة قربة فعلا قربة إلى الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريبة قربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم فعلا قيام الليل ينهى عن الإثم ومنهات عن الإثم قال أبو سليمان الداراني أهل الليل في ليلهم أشد طربا وفرحا وأنسا من أهل اللهو في لهوهم عبادة الليل عبادة جليلة والله عبادة عظيمة لذلك منهاج عن الإثم وتكفير للسيئات ومطرده للداء عن الجسد عظيم الله حتى الداء لا يدخل الجسد ألا ترى أن الحمى تساهر بالشخص ذلك لقوة المناعة التي في جسم المريض لأجل دفع المرض تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى السهر يقوي الجسم على غير كلام الناس يا اخوان كيف نقوم الليل ما هي المعينات على قيام الليل نحن اخلدنا الى الارض حياتنا اليوميه مؤسسه على غير قيام الليل يعني بالبرنامج اليومي لكل موظف ولكل عامل لا يمكن ان يقوم الليل لماذا لأنه يخرج صباحا باكرا لا قيلولة مع المعاصي والذنوب التي في الشوارع التي في الطرقات التي في المكاتب التي في أماكن العمل مع النساء مع هذه الزحمة يرجع متعبا لو أنه صلى العشاء يتمنى متى يرجع إلى فراشه يرجع هذا من يصلي في المسجد هذا إذا كان من اهل الخير يرجع بعد العشاء يرجع أذياله متعب الجسد منهك التفكير هل تظنن أن مثل هذا يقوم إلا من أقامه الله هي من العبادات التي تحتاج إلى تجرد كثير إلى تجرد كبير وإلى تعظيم لله أصلا على قدر تعظيمك لله أنت تقوم الليل أسس حياتك على الدين أول شيء صل الفجر في المسجد وسوف تعان على قيام الليل ابدأ حياتك بصلاة الفجر واتخذ قيلولة لتكن لديك قيلولة ولا تساهر بعد العشاء أبدا ولا تجامل أحدا بعد العشاء ما تستقبل زورك أكفي البابك وخش بعد اتاكم الله معينات حسية اسمها المنبهات والموبايلات الموبايل ده تنظم بيه بس أثبت المنبه على الساعة اثنين بعد بتقوم وانوي وعقد العزم وارقد طاهرا وذاكرا بات على فراشك طاهرا وأنت لله ذاكر وسوف تقوم الليل بإذن الله تعالى قال سفيان الثوري حرمت قيام الليل خمسة أشهر بسبب ذنب أصبته وجاء رجل إلى حسن البصري قال انوي قيام الليل أقدم الركوة وأضع الإبريق ولا أستطيع أن أقوم قال قيدتك ذنوبك ومن أراد أن يعرف أن قيام الليل ممكن كل يوم يمكن أن يسائل طالبا على أعتاب الامتحانات من الذي سوف يصيبه سوف يصاب بقلق وبتفكير كثير سوف يساعد أيام وليالية من اجل أن يجيز الامتحان وبإمكانه جسده يتحمل لماذا لا يتحمل جسدك قيام الليل؟ قال شميط بن عجلان رحمه الله تعالى العين قد طفل إن عودتها السهر اعتادت وإن عودتها النوم اعتادت أنت إن أردت أن تقوم الليل الأيام الأولى سوف تعاني سوف تتعب تعبا شديدا وتشعر أنك بالنهار نعسان تعبان تتساءل كثيرا لكن ما هي أيام إلا يصبح قيام الليل عندك كما هو عند الصالحين كشرب الماء عمر بن الأسود السكوني من كبار التابعين شهد له عمر بن الخطاب شهاده شهادة عمر لعمر بن الأسود رضي الله عنهم والله أفضل من جميع شهادات الدنيا الآن الجامعه والدراسات العليا والبروفات كل الشهادات الموجوده في الكيمياء وفي الهندسة وفي الشريعه وفي القانون وفي الآداب شهاده اعلى من اي سم ادش شهادة لانه الذي اعطاه الشهاده من الذين لا يجاملون هو عمر الخطاب لو كعب قلت لك في عينه ومش بقول لك بدق عنده بوستون بدق بها طوالي ما بعجبو بدقه بتدق بالبطونه يعني ما بجامل قال من سره ان ينظر الى هدي رسول الله فلينظر الى هدي عمري بن اسود السكوني قال الزاهر شوف الرسول كان بيعمل كيف بس عايل اللي ذا بس درسوا ذاته قال بس اعمال الرسول هدي وهذه الرسول بشهاده فعلا اجل من اي شهاده ماذا كان يفعل دخل السوق اشترى حله بألف دينار حله بألف دينار ألف دينار اشترى العباية جل العباية خدتها في البيت إذا جاء وقت السحر يقام يقوف يصلي يغتسل و يلبس حلته ويرجل شعره لحيته ويتطيق النصة تقول زودا ما شوين السعدي ما شوين لا في بكة لا في اجتماع في قاعة صدقا لا فيك ما عوزرا ادم ما شوين؟ يقوم يقف في مصالحك يصلي انتهى صلاة الليل يمكن ان يكون لك تاني يكون لك ان يكون ما ان يكون لك ان يكون لك ان ما لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون الليل تخيل شخص من تعظيمه لله ذلك وما يعظم شعائل الله فإنها من تقوى القلوب اجتنع العلاية بألف دينار ليه قيام الليل فقط يعني بشالاته يعني لو عنده شالاتنا دي كان ليه بشاله المرة تخلعتها قول ليها راجل ما شوين هم دارين يقوموا الليل برعراقي يقوموا الليل برعراقي دي عبادة لا برعراقي ليه بس يتضيع شو وجهها ذي كيف يتضيع جاء بلا تخيل لابس عبايته ويسرع دقنه ويتريح يقوم الليل لكن والله عنده حق ما زي حق اتندي بالجزم يقوم الليل حتى اذا اراد ان يرجع الى فراشه ما استطاع ان يرجع الى فراشه الا حبوى قال الذهبي يزحف كما يزحف البعير يصلي لما يرجع السرير إلا يحبه يمشي السرير الحبيان ده عنده حق يلبس العبايه العباية عنده حق أما نين حق الجزء واحد الواحد العراقي يتمشيه ما في مشكلة عراقي بلا طاقيه يمشي ما في مشكلة وكان عملت الطاقية كالتخير يا أخي دي دي عبايه فيها شيء عجيب أعجبت ما قرأت في قيام الليل أبو هريرة عنده خادم في البيت الخدام معه في البيت ومعه زوجه يقسمون الليل إلى ثلاثة أقسام يقوم الخادم الثلث الاول ويوقظ ابا هريره وينام يقوم ابا هريره يقوم ابو هريره الثلث الثاني ثم يوقظ زوجه ويرقد وتقوم هي الثلث الاخير اليوم الثاني يصبح المرأة قامت الثلث الاول قامت امبارح الثلث الاخير تقوم الثلث الاول ويصحي الثاني والثاني يصلي يوميا الى أن الله يومياً يقسم الليل إلى ثلاث اقسام يا اخوانا باقي لك الفضائيات والرسفرات دي معاقي عملين الأم جاعة والأبو يتفرج والأب يتفرج ألن بيقعه ما تاني منه وريني ألن بيقعه الولد ألن بيقعه ما تاني وريني بيقعه ما وصحي منه كأبي هريرة يا أخي الحسن بن صالح ابن حي أورد العجلي في كتابه الثقات ان الحسن بن صالح كانت له جارية ملك يمين اشترى من السوق قاعد معه احتاج يقروزا لبيعه ذهب الى السوق وباعها اشتروا الجاريه اسيادها الجدد مدوا البيت قامت في جوف الليل تقول الصلاه الصلاه يرحمكم الله نظروا الى الساعه والوقت قالوا الفجر لم يحن بعد قالت ألا تصلون بين العشاء والفجر شيئا عشاء والفجر بس في النص مالذي حاجة قالوا نعم قالت انا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الصباح ذهبت الى الحسد بن صالح تبكي تطرق بابه تقول يا شيخي لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل وإني اخشى أن يصيبني ما أصابهم من الغفلة سألتك بالله أن تردني فردها رحمة بها خادم خادمتهم تقوم الليل وتقول لقد بعتني إلى أقوام لا حظ لهم من الليل أما وإنها لو أتت في زماننا لانكرت جميع الناس إلا من رحم الله لانكرت جميع البيوت إلا من رحم الله هي قبور لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها كثير من الناس حتى الذي يصلي في المسجد لا يصلي في بيته النوافذ بالرغم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة النافلة في البيت تعدل صلاة النافلة في المسجد 27 درجة وهذا الحديث ربما يسمع به بعض الناس لأول مرة وأنا متأكد ان من سمعه الاول مره سوف ينكره بقلبه لكنه حديث صححه الالباني في صحيح الجامع الصغير حديث صحيح صلاه النافله في البيت للرجل ليس للمراه تعدل صلاه النافله في المسجد 27 مره يا سبحان الله هذه البيوت يريدها الدين انها مراكز للاشعاع ومناره للهدى ومنطلقات للإصلاح والتغيير أيها الأحبة هذا قيام الليل وهذه آثاره ونصوصه وأدلته وهذه قصصه وروائعه هذا قيام الليل الأسباب المعينة عليه لم يبقى بعد هذا إلا أن تحيي القلوب الميتة وأن تستيقظ أفئدة الغافلة ولم يبقى بعد هذا إلا سؤال الله وإلا اللجوء إليه سبحانه وتعالى أيها الأحبة كنا قد طرحنا في أول جمعة من رمضان إطعام الأسر الفقيرة زادا لرمضان وبحمد الله وتوفيقه المال الذي جمع من, من, من, من عندكم ومن عند بعض المحسنين فطرنا به خمسين أسرة في خمسين ألف كل أسرة أعطيناها زاد بخمسين ألف مواد عينية وهذا من أعظم ما تلقون الله عز وجل به يوم القيامة ولكن الآن من أكبر مشكلاتنا كأمة مسلمة في السودان قضيه دارفور التي اعيت السياسيين وانا في تقديري ان حل مشكله دارفور ليس بيد السياسيين انما بيد المجتمع لان الذين في دارفور اذا كان لهم بغض تجاه الحكومه هل يا ترى يبغضون كل مواطن في السودان من اخوانهم من المسلمين من من يتعاطفون معهم لا شك لا وكان رمضان فرصة طيبة لأن بعض أهل دارفور يصوم في المعسكرات هذه التقارير التي وردتنا يصوم في المعسكرات ويفطر على تمر المنظمات الصليبية ينبغي أن تعلموا هذه الحقيقة وبعض المنظمات أشاعوا في معسكرات دارفور بأنه لا صوم لهم قالوا أنتم معركوا الصيام لأنكم مشردون ونازحون ولكن معظم اهلنا في دارفور أملنا ألا يستجيبوا لذلك فهم من الاخيار لكن العيد فرصة وأنا يبدو أن السياسيين لا يستغلون الفرص الجميلة العيد فرصة ماذا أعدت الحكومة وأعد شعبنا بإخوانهم في العيد في المعسكرات في دارفور عندنا مشروع اسمه فرحة العيد وأنا تقديري أن الشعبيين لهم مقدرة على التواصل مع إخوانهم من أهل دارفور أكثر من السياسيين ولذلك عندنا مشروع فرحة العيد الغرض أن تستغل أدواء العيد بتقديم عمل في يوم العيد عند الصلاة وعند الالتقاء وعند الفرحة أن تهدأ النفوس وأن تسل سخائم الغل من القلوب ولذلك المشروع تراحته منظمة البصائر الخيرية المنظمة الفتية وعلى الأبواب هذه الصناديق صناديق مخصوصة لهذه المسألة وتأكدوا واعلموا أنها سوف تصل إلى أهلها الذين تريدون ويا المت... ويا ليت متمردي دارفور والنازحين يعلمون ما في قلوبنا تجاههم من الخير ويعلمون الود والرحمه التي نكنها نمكن... التي لهم والله نحن نحبهم ونرجو لهم الخير ولا نعرف للقبليه السبيل ولكنهم اصيبوا برده فعل كل ما هو عربي واسلامي يكرهونه للاسف الشديد هل تعلم أن المنظمات العاملة في دارفور الكنسية واحد وثلاثين منظمة، بالإحصاءات من من أسبانيا وبلجيكا والنرويج والسويد وأمريكا وألمانيا وإنجلترا واحد وثلاثين منظمة، منظمات كنسية رسمي وهي التي تحرض النازحين أن لا يعودوا إلى قراهم، وهي التي تحرضهم. أن يطردوا كل ما هو عنده علاقة بالإسلام وبالمسلمين من معسكراتهم ولكننا مدخلنا لتلك المنطقة أننا ندخل إلى المنطقة من أبناء المنطقة والمساعدات سوف تصل والله أتتني امراه هزني هذا الموقف في أول أيام رمضان جاءتني امراه واعطتني نصف مليون خمسمائة ألف عادية قالت انا أريد منك أن يصل هذا إلى دارفور بأي فقط حملت المبلغ وبحثت عن احدى المنظمات الاسلاميه 31 منظمه كنسيه تخيل كم عدد المنظمات العربيه والاسلاميه ست منظمات من جميع انحاء العالم الاسلامي من اندونيسيا جاكرتا الى المحيط الاطلنطي في المغرب ست منظمات فقط هي العامله في دافو وهذه تعمل وسط اشاعات وترويج داخل المعسكرات ان هؤلاء والجنجوين وجهان العملة واحدة وأنهم وأنهم وأنهم ولكن سوف نصبر على أذى اخواننا وسوف نتحمل ما افرزت السياسة أنا أعلم أن كثير من شعب دارفور لا دخل له في كل هذه التعقيدات الأجنبية والاقليميه وأعلم أن كثير من شعب السودان لا مشكلة بينه وبين أبناء دافور والدليل المساجد الأحياء المدارس الجامعات جنبا إلى جنب والله أنا كل الذين وعاشرهم لا أعرف ما هي قبائلهم كثير منهم زملان في المدارس في الجامعات الأساذة البلاقيون في المساجد البعارفون البعارفون ما بقول له انت قبلت الشنو ما بهمني أنا يهمني شيء واحد ان يكون مسلما هذا باب عظيم من أبواب الخير أرجو أن لا يفوتكم الباب الثاني وهذا يحتاج إلى عمل خاص هذه أوراق تفضل القلب صاحبها مشكلتي أن صاحب هذه الأوراق أعرفه معرفة لصيقة أعرفه عن قرب لانه طالب من طلاب الذين يحضرون دروسي ومحاضراتي وكان قوي الجسم وشهم وحريص فجاه غاب هذا الطالب عن الدروس وقد حضر في هذا المسجد كثيرا وهم من, من يحضر في هذا المسجد واخر جمعه صليناها في هذا المسجد صلها معنا واتى بهذه الاوراق وجدته يعرج فاذا به قد اصيب في ركبته واتهم بسرطان عياذا بالله وعافانا الله واياكم وجاءت المعاناه قريه من قرى الجزيره شاب مسكين يدرس في جامعه الخرطوم في كليه العلوم الاداريه اراد ان يسافر لاجل ان لا يستشري السرطان في جسمه ولا رجله وهو يريد مساعده هذه المساعده انا لا اريدها مساعده صغيره لان المبلغ كبير وهي فرصه سوف تظل هذه الاوراق في المسجد كل من اراد ان يسهم بشيء بمال هذا طالب والله وأنا يوم جمعه ولا أزكي على الله أحد والله حسيبه من الأخيار والفضلاء وعندي ممن يستحقون هو من العاملين في مجال الدعوة في الجامعة لكن هزت لي مشكلته وأرقت لي حقيقة والله أنا في سفري ما كنت أفكر في شيء إلا كتفكيري في كمثل تفكيري في هذا الطالب الذي سوف يعاني معاناة كبيرة أحس وأشعر بذلك ولكن اسال الله تعالى أن يعافيه وأنا أقول لك أنت تخاف السرطان أليس كذلك؟ أنت تخاف السرطان أليس كذلك؟ ادفع المال أقي جسمك المرض بمالك صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات إذا خشيت السرطان فاتفع للمرضى وسوف يعافيك الله تعالى أسأل الله أن يعافيه وأي يعافينا أسأل الله تعالى وأشضرع عليه في هذه الساعة المباركة وفي هذه الجمعة المباركة في جمعة من أواخر جمعي شهر رمضان. اللهم اشفي هذا المريض يا رب العالمين اللهم اشفي هذا الشاب يا رب العالمين اللهم متعه بشبابه يا رب العالمين اللهم متعه بدراسته يا رب العالمين اللهم وفقنا لمعاونته يا رب العالمين اللهم عنا اللهم إنا ولا تعن علينا يا رب العالمين ووفقنا للهدى والرشاد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين اللهم تقبل منا يا رب العالمين انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم واقم الصلاه